ا ل ح م د لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من الله فلا مضل له ومن يضل محمدا آمنوا أن أن يهده يضلل هادي شريك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله له له وأشهد إله الله وحده له وأشهد عبده ورسوله الله فلا فلا لا إلا لا اتقوا تقاته حق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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام محمد وسلم الأمور محدثاتها الله الهدي الله بعد بدعة عليه وعلى هدي محدثة فإن وإن صلى آله وكل وشر خير بدعة أ ن يجعل اقتطاعكم ل أ و ق ا ت ك م وصبركم على العلم في موازين حسناتكم و أ ن يجعل ما نقول وتسمعون ذخرا لنا يوم نلقاه جل في علاه إ ن ه سبحانه أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن س ن ب ت د و ا إخواني درسا أ و كما يقال د و ر ة أ س ب و ع ي ة في كل سبت إ ن شاء الله نشرح فيها مثنى من متون ا ل ع ق ي د ة لعالم من علماء العصر وهو الشيخ الحافظ بحق حافظ ابن أ ح م د الحكمي رحمه الله المتوفى س ن ة سبع ي ن وسبعين و ث ل ا ث م ئ ة والف أ ل ف م يوافق ا س والخمسين وتسعمائة ن الثامنة ة ل و أ للميلاد هذا الشيخ كان أ ع ج و ب ة من عجائب الزمان وسبحان الله الله عز وجل عز قبض روحه في سن صغير فقد توفي رحمه الله وهو ابن خ م س ة وثلاثين س ن ة خمسة ومع ث ث ل ا ا ي ن ع ا و م هذا السن الصغير وإلا وخلف علميا تراثا أنه ترك وخلف تراثا علميا ضخما تراثاً علمياً ضخما علميا تراثا و ا ل ن ا ر ترجمة في هذا الشيخ س ب ح ا ن الله يرى ع ج ب ا ي ر ى على صغر سنه وعلى عجبا صغر ر سنه ت ك ه ولكن ه ذ الوقت من بركة ا الله عز وجل يبارك في ا ل أ و ق ا ت وفي ا ل أ ع م ا ر ف ب ا ل ع م ر القصير وصل إ ل ى ما وصل إ ل ي ه إ ل ى ما لم يصل إ ل ي ه أ ص ح ا ب ا ل أ ع م ا ر ا ل ط و ي ل ة ولكن الله عز وجل بارك له في عمره وفي قلمه و ج ع ل جعل قلمه سيالا سلسا فعباراته س ه ل ة وكلامه واضح لا يحتاج إ ل ى كبير شرح وعنده مع صغر سنه س ع ة اطلاع ل و ا س ع ة فتراه إ ذ ا كتب في موضوع كتب ما يدل أو وجدت ما يدل ما على س ا ع ة ط ل ا ع ه ف إ ن ه رحمه الله كان كما قلت لكم آ ي ة و أ ع ج و ب ة من أ ع ا ج ي ب الزمان ولما أ ر د ن ا أ ن نشرح هذه ا ل ق ص ي د ة يعني كان هناك دوافع تدفع إ ل ى النظر في هذه القصيده ومن أ ن ا فضل الاسباب ل وجل ه ه عز يعني أردت أن أردت أ ر ش ح على شكل كتاب فلما ل كتاب جاء هذا ا د ر قلنا ف ض ل ل ل وجل ه هذا عز يعني ندعم ه ذ التي فتكون ا ف ا الخير الأسباب ا ئ د ة أعظم أكثر ومن ويكون ل تدعو الطالب والشيخ إ ل ى النظر في كتب هذا الشيخ والنظر في منظوماته وكتبه العقديه على وجه خ ص و ص أ ن هذا الرجل له مكانه ة علمية فذة له مكانة ع ل م ي ة فذه شهد بها, شهد بها الكبار والصغار فهو رحمه الله كان كما قلت لكم قلت ن ا ب غ ة نابغة في زمانه رحمه الله ومنها أ ي ض ا أ ن ما يكتب يشمل جميع ا ل أ ب و ا ب تقريبا وهذا أ ي ض ا من بدائع التصنيف أ ن ك ترى العالم أ و المصنف يكتب كتابا فيشتمل كتابه على جميع أ ب و ا ب ا ل م س أ ل ة التي أ ر ا د شرحها فالناظر في هذه ا ل ع ق ي د ة وهي ا ل ج و ه ر ة يرى أ ن ه ا تشتمل على, على جميع أ ب و ا ب ا ل ع ق ي د ة فلم يخل منها بابا وأيضا أنه رحمه الله كان على ع ق ي د ة س ل ي م ة ص ا ف ي ة كان على ع ق ي د ة سليمة ص السلف ف ي ة ع ى عقيدة ا ل الصالح ع ل ى ع ق ي د ة أ ص ح ا ب الحديث ع ق ي د ة ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه المتبعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين فكانت عقيدته ن ا ص ع ة لم يشبها ما يشوب عقائد, عقائد, عقائد, عقائد كثير من من كتب في العقيدة. فهو رحمه الله كان وقد تربى على يدي عالم كبير ي أ ت ي ذكره وهو الشيخ ع ب د ا ل ل ه القرعاوي وقد زوجه ابنته ه مشربه صافياً لم وأيضاً أنه كتبه فكان صافيا يكدر ك وأيضا معاصر من أسباب من الأسباب التي تجعل الإنسان ينظر إلى هذه إلى كتبه أو إلى ما من ينظر لم ب ي تجعل إلى إلى أو ت ويريد أ ن يشرحه ويستشرحه لأنها لانه معاصر فهو يرد على كثير من البدع ا ل م ع ا ص ر ة وكثير من ا ل أ س ا ل ي ب ا ل م ع ا ص ر ة وكثير من المذاهب المعاصره ة وكثير أو تكن أشياء في من من لم بدع د يرد علمائنا عليها وعيضا الساذقين الغرب الشرق الشمال الجنوب الله الأسباب التي إنما من من من من رحمه من جاءتنا تدعو أو أو أو فهو طالب العلم ي لينظر في كتب الشيخ أ ن ه ا تجمع بين ت أ ص ي ل مذهب أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة وبين ومع يعني تجمع بين تأصيل تجمع م ذ ب أهل السنة والجماعة والرد ج م ا ا ع ة و ل على مذاهب أ ه ل البدع وابطال شبهاتهم فلذلك هذه وهذه ط ر ي ق ة سلكها العلماء وهي الجمع بين التاصيل في الاعتقاد و ا ل ب ر ا ء ة من البدع وهذا مسلك سلكه أ ه ل العلم فبعض أ ه ل العلم يكتب في ت أ ص ي ل ا ل ع ق ي د ة ولا يرد على أ ه ل البدع وبعضهم يكتب في الرد على البدع ومن ل يؤصل العقيدة ا في ع و ب ض ه يجمع ي ي ا ل خ ر و ه ذ الامور ما ف ع ه إ م ن ا ش ي خ ن ا ح م ه التي ل الأمور ل ه ومن ا تدعو طالب العلم إ ل ى النظر في هذه العقيده ة أو في ك ت ب انه ل ع ق د ي ة أ يعرض باسلوب أ س سهل ل و ب م ع ص ر يعرض أنه أ ب سهل معاصر قريب إ ل ى أ ذ ه ا ن و إ ل ى أ س م ا ع الطلاب فليست فيها الكلمات التي فيها تقعير عنده وكلمات فيها ش د ة وتحتاج إ ل ى قواميس للرجوع إ ل ي ه ا و إ ن م ا كلام سهل ميسور لا يحتاج إ ل ى كبير بحث ولا إ ل ى كبير عناء وجهد في البحث عن معانيه و أ ل ف ا ظ ه وكذا وكذا ثم من لطائف كتب ا ل ع ق ي د ة عند الشيخ انه ل ش ي خ أ شرح منها نظما كتبه وهو سلم الوصول كتبه في ا ل ع ق ي د ة ثم يسر الله عز وجل له أ ن شرحه فمن خلال شرحه على السلم نعرف مراد الشيخ رحمه الله من كلامه في ا ل ع ق ي د ة ف أ ف ض ل من, من يعرف الدار هو صاحبها ف إ ذ ا شرح رحمه الله م ن ظ و م ة له في المعنى ف إ ذ ا شرح م ن ظ و م ة له في المعنى ف إ ن الباحث أ و إن طالب العلم يسهل عليه أ ن يتوصل إ ل ى مراد الشيخ من كلمات قد تكون خ ف ي ة أ و لم يتبين للباحث المراد منها فلذلك يرجع إ ل ى شرح و تلكم إلى شرح ت ل ك م النظم وهو سلم الوصول وشرحه معارج القبول فيعرف مراد الشيخ أ و يحوم حوله و أ ي ض ا لا أعرف لهذه وأنا لا اعرف لا أ لهذه ا ل ع ق ي د ة شرحا مكتوبا إ ل ا ما كان من بعض الباحثات اما ل ت ي ق ا ت على شرح ه ذ الشرح ك ت التعليق ا ب أو و عليه ه نصه على هذه المنظومة وضبط نصه وإخراجه على مكتوب ن نصه ظ و وضبط وإخراجه م ة على ش ل رسالة س ا م ج ي في ر إحدى الجامعات ا ل ع س د ي ة أما م شرح ك ت و لها فلا أ ع ر ف ه وهناك شروح ص و ت ي ة كثيره ة كثيرة أو لا أقول لا ل ك ن ا الشبكة للشيخ عبد الرزاق البدر يعني للشيخ على عبد موجودة ولغيره تجدونها إ ذ ا عملتم بحثا على الباحث جوجل في ا ل إ ن ت ر ن ت طيب هذا ما دعاني إ ل ى البحث أ و إلى النظر في هذه ا ل م ن ظ و م ة ا ل ط ي ب ة التي فعلا يعني من ق ر أ ه ا ونظر فيها علم أ ن ه ا م ن ظ و م ة ر ا ئ ق ة ولابد قبل, قبل البدء في الدرس أ ن نعرف ا ل م ن ظ و م ة و أ ن نعرف الناظم ان نعرف ما قامت ما هي ا ل أ س س والقواعد التي قامت عليها هذه ا ل م ن ظ و م ة و أ ن نعرف الناظم و ن ب د أ بالتعريف بالناظم الشيخ ر حافظ م ه ل ل الشيخ ه ا ح بن أ ح م د بن علي الحكمي وهذا الشيخ له ص و ل ة و ج و ل ة في مختلف الفنون ا ل ش ر ع ي ة أ و العلوم ا ل ش ر ع ي ة فتراه كتب في الفقه و ا ل أ ص و ل والحديث و ا ل ع ق ي د ة و ا ل ل غ ة و ا ل أ د ب بل ك ت ب في مجال الرقائق و ا ل أ خ ل ا ق ي ا ت وله يعني مصنفات ر ا ئ ق ة جدا وله م ن ظ م ا ت ع ا ل ي ة و غ ا ي ة في ا ل ر ق ة وفي النظم و ك أ ن ه شاعر مطبوع شاعر مطبوع هذا الشيخ شاعرا هذا الله كان شاعرا مطبوعا مطبوع وقد وقد عدة رحمه ذكر مفردة فقد أفرد كتب وقد وقد حوله ألف فقد الشيخ زيد بن هادي المدخلي كتابا سماه حافظ الشيخ حافظ الحكمي وجهوده في نشر السنه ة أو ب ذ ا المعنى وهناك أ ي ض ا رجل اسمه علي علوش المدخلي أ ي ض ا له كتاب اسمه الشيخ حافظ الحكمي وهناك ع د ة بحوث وعده مقالات في مجلات ع د ة وفي يعني في الجامعات وغيرها و أ ي ض ا نوه الى ذكره الشيخ شيخنا علي بن قاس م الفيفي في كتابه الصمت الصمت الحاوي لترجمه عبدالله القرعاوي يعني كان وعن, وعن, وعن نبوغه صغيرا هو وممن ذكره ذكره ايضا الشيخ أ و ل المؤرخ الزركلي نور الدين الزركلي في كتابه الاعلام أ ع ل م وترجم ذكره كتابه له ل في ا أ نور الدين الزركلي وأيضاً كتب ولده الشيخ أحمد بن حافظ ت ر ج م ة تجدونها في م ق د م ة معارج القبول ومعارج القبول تجدونه محققا بتحقيق عمر محمود على الشبكه ة الشيخ و الشيخ حافظ ابن ابن الحكم علي قبيلة قبيلة الحكم العشيرة يعني أحمد تنتسب ابن من من من من سعد مذهج وهي من أ ع ظ م قبائل شعب كهلان بابن سبا أ بن يشجب بن يعرب بن قحطان و ي ن ت س ب و لهذه ا ل ق ب ي ل ة علماء كثر منهم صديق بن أ ب ي بكر الحكمي توفي سنه ثلاثه وسبعين وثمانمائه وغيره من العلماء ولد الشيخ رحمه الله في قرية ب ق ر ي ة السلام ا ل ت ا ب ع ة ل م د ي ن ة المضايا ا ل و ا ق ع ة بجنوب ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة لأربعين ليلة وعشرين في ل ي ل ة الرابع والعشرين من شهر رمضان س ن ة اثنتين و أ ر ب ع ي ن و ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ل ف وانتقل به والده وهو صغير إ ل ى ق ر ي ة الجاذع وعمل في راي ا ل أ غ ن ا م مع أ خ ي ه ا ل أ ك ب ر محمد و ب د أ حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم وفح ق ر ا ء ة بعض ا ل م ت و ن أ ث ن ا ء رعي الغنم وكانت نفسه تنزع ت ت ر ا ع للتعليم و ت ف ق ه في الدين وفي تلك ا ل أ ي ا م جاء إ ل ى ا ل م ن ط ق ة الشيخ الداعي العالم عبد الله القرعاوي قادما من نشر ج د ل ن ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة وسمع به الحافظ أو حافظ ويلقب بالحافظ لأنه ويلقب حافظ بالحافظ حافظ رحمه الله لما سمع به أ ر س ل إ ل ي ه ر س ا ل ة يخبره فيها أ ن ه يحتاج إ ل ى العلم وكان ذلك في س ن ة ت س ع ة وخمسين و ث ل ا ث م ا ئ ة والف يعني كان عمر الشيخ انذاك س ب ع ة عشر عاما ثم التقى به, التقى به الشيخ ا ل ق ر ع و ي و أ ع ج ب به و أ ع ج ب بذكائه فطلب من والديه أ ن ي أ خ ذ ه إ ل ى م د ر س ة بصامته ا ل ش ر ع ي ة هناك فلم ي أ ذ ن ا ن ه ل أ ن ه م ا بحاجته وفي عام ستين توفيت والدته ثم تبعها أ ب و ه ثم بعد ذلك لحق الشيخ حافظ بالشيخ القرعاوي ب ص ا م ط ة فاحتفى به الشيخ في م د ر س ة و ب د أ ت رحلته ا ل ع ل م ي ة مع شيخه في هذه ا ل س ن ة قليلة وبعد سنوات أبرز كان الشيخ حافظ أبرز تلاميذ المدرسة حتى إن الشيخ كان يوكل إليه وضع مقرر المدرسة الشيخ ل ا ا ر إن ق ع وكان ي يوكل عمر ق الشيخ م ر وتأليف المتون وكان أول عمل قام به هو تأليف سلم إلى علم قام القرعاوي وكان عمر الشيخ إذ ذاك عمر الشيخ حافظ ت س ع تسعة عشر عاما لما نظم سلم الوصول كان عمره تسعه عشر عاما يعني كان عمره 19 سنة لما نظم هذا الكتاب العظيم ثم بعد ذلك بعد أ ن أ ت م ه طلب منه الشيخ عبد الله القرعاوي أ ن يشرح نظمه أن يشرح نظمه يشرح فشرحه و أ ت م ه وهو ابن سنتين وعشرين سنه هذا معالج القبول الذي انصحكم بتحميله ا ل آ ن وقراءته نظمه أو شرح, شرح فيه سلم الوصول و أ ت م ه وهو ابن ث ن ي ن وعشرين س ن ة ثم حج الشيخ القرعاوي س ن ة ست وستين و ث ل ا ث م ئ ه والف والتقى خلالها بولي عهد السعوديه تكلم المسؤولين عن الشيخ حافظ وعن قيمته ثم بعد ذلك ي عينوه ن ي مديرا ل م د ر س ة وكان تولى التدريس بالمعهد العلمي بصامته ط ة نائبا لشيخه القرعاوي وبقي على هذا الحال إ ل ى ان توفي رحمه الله في حج سنه سبع وسبعين وثلاثمائه والف وقد امر الملك عبد العزيز أو الملك في ذلك الزمان كأنه ملك عبد العزيز لا بنشر مصنفاته ومنظوماته ويذكر ولده الشيخ احمد ان لابيه منظومات عده لم تخرج, لم, تجد النور أو لم تخرج الى النور وانما إ ن م طبع الشيخ أو إ أمر امر ل ل ك بطبعه وإنما ن ما ت ش إ ل الملك ما أمر ا بطبعه وهناك منظومات ك ث ي ر ة تخرج بين الفينه、والفينة. وقد وصف ه وصف شكله بعض الناس فقال هو مربوع القامه أ س م ر اللون خفيف ا ل ل ح ي ة البنية قوي نشيط صحيح في بدنه مرح مع زملائه كان يداعبهم ويغلبهم وكان امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وكان مساعدا للشيخ في دعوته أي أبدا أيضا الشيخ القرعاوي يتجول على حمار، وكان الشيخ حافظ للشيخ القرعاوي يختلفان عبدالله حمار وكان حافظ الروح من الجسد لا أبداً. هذا عاصره وقال على بمنزلة قول بعض من من كان رحمه الله زاهدا في الدنيا معرضا عنها همته طلب العلم وتعليمه وبيانه ت ع ل ي م ه و للناس قولا وعملا ومن زهده لم يشغل نفسه بالدنيا ولا بحطامها ولا بجمع المال منها وقد حفظ لنا مترجم الشيخ يعني يقول, يقول امتدحوه قالها قال ردا مدى حفظ رحمه تكشف نفسية لنا الشيخ للكاتب على الذين امتدحوه. هذه الأبيات تكشف مدى نفسية الشيخ قال الشيخ رحمه الله أبياتا مترجم هذه عادت عليكم تحيات م ض ا ع ف ة أ م ا المديح فمالي ح ا ج ة فيه يعني بعد, بعد أ ن مدحه بالهذا سلم عليه ومدحه فقال عادت عليكم تحيات م ض ا ع ف ة أ م ا المديح فمالي ح ا ج ة فيه ولست أ ر ض ا ه في سر ولا علن ولست أ ص غ ي إ ل ى من قام ينشيه اذ يورث العبد إ ع ج ا ب ا يسر به وما جناه من الزلات ينسيه ما لي وللمدح و ا ل أ م ل ا ك قد كتبوا سعى جميعا ورب العرش محصيه ولست أ د ر ي بما هم فيه قد سطروا وما بقي, وما بقى, أي, وما بقى اي شيء صانع, صانع فيه وما اغتراري ل أ ه ل ا ل أ ر ض لو مدحوا وفي السماوات تعيدوا فاستقبل ذكري لست أدريه إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا فاستقبل فاستقبل النصحة لست أن مني حيث أ م ل ي ه لكن على خير من هذا أ د ل ك م إ ن تقبلوه فما شيء يساويه دعاؤكم لي بظهر الغيب لا سيما وقت ا ل إ ج ا ب ة في ا ل أ س ح ا ر تلفيه والنصح للمسلمين و والنصح ابذله ل للمسلمين ن ص ح أ مبتغيا وجه ا ل إ ل ه به للدين تحيه ي وإلى آخر الآيات فانظروا إلى ورعه رحمه الله وزهده إلى الآيات الله ذلك العالم آخر رحمه كان أنه مع أ م ا عن اسباب نبوغه فقد ذكر الشيخ, الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله سبب نبوغ أو من أ س ب ا ب نبوغ هذا الحافظ ذكر منها أ ن ه أ و ل ا ع ن ا ي ة الله عز وجل وتوفيقه و إ خ ل ا ص الشيخ لربه وذكر أ ي ض ا أ ن ه تربى على يد عالم متقن لم يفارقه حلا وترحالا و أ ي ض ا وجود المحفزات من حيث من التفرغ و ك ف ا ي ة ا ل م ؤ ن ة لهذا الشهر كان صاحب عباده وكان صاحب ط ا ع ة وكان حتى قيل عنه لم, لم تحفظ له ز ل ة ولم تعرف له خطيئه هذا ما, يعني ما يذكرونه ومن أ س ب ا ب التوفيق للعلم البعد عن المعاصي كما ما هو, هو مشهور ا ا ل إ م ا م الشافعي قوله شكوت إ ل ى وكيع س و ء حفظي ف أ ر ش د ن ي إ ل ى ترك المعاصي و أ خ ب ر ن ي ب أ ن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وشيوخه يعني من شيوخه أو أول شيوخه قرعاوي وقد زوجه الشيخ الشيخ يعني عبدالله ابنته من حافظ الشيخ يعني الشيخ حافظ الشيخ عبدالله ا ق ر ع ا و ي اهتم به ورعاه ومن شيوخه أ ي ض ا أ خ و ه محمد ومن شيوخه الشيخ محمد عبد الرزاق ح م ز ة ومن شيوخه الشيخ المعلمي اليماني عبد الرحمن المعلمي اليماني ولا كثر له تلميذ كثر فالشيخ مضى في تدريس يعني في تدريس في في م... في امضى في التدريس في معهد صامتاح قريبا من عشر سنوات وتخرج على يديه علماء كثير منهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ علي بن ناصر الفقيهي و أ ي ض ا الشيخ زيد بن هادي المدخلي والشيخ علي بن قاسم الفيفي والشيخ عبد العزيز الوشاح العدني والشيخ طاهر بن أ ح م د الطالبي وكثير غيرهم أ م ا اثار الشيخ فللشيخ اثار ك ث ي ر ة تدل على س ا ع ة علمه و ط ل ا ع ه ومن أ ج ل ه ا كتابه معارج القبول إ ل ى سلم الوصول أو في شرح سلم الوصول وأيضا أيدينا وأعلام الوصول الوصول وهذه المنظومة التي بين أيدينا وأعلام السنة المنشورة ومفتاح في التي بين بتحقيق شهادتي شرح دارة سلم سلم السنة الإسلام بتحقيق الإسلام و أ ي ض ا ر س ا ل ة ف ي ا ل أ م ر ارباب ل م ع و ودليل ف أ ر الفلاح في الاصطلاح ومختصر واللؤلؤ المكنون في أحوال والمتون والسبر السوية في في في السنن المروية وهي منظومة و200 وقد الأسانيد السنن شرحها لفقه على تلميذه الزيد من في تزيد بيت هذه المدخل كتاب السبل ا ل مدية في شرح س وكثير ي في ة ستة مجلدات و من كتبه له ما يرحمه شاء الله يعني الله يعني ق ص ي د ة أيضا في اصول الفقه اسمها وسيلة الوصول في 640 بيت وله س ي ة الوصول ل وأربعين في ستمائة ق ص ي د ة في السيره ة في بيت وله شرح على ورقات الجويني وله أ ي ض ا قصائد ع د ة وله أ ه م ز ي ة في ا ل إ ص ل ا ح ذكرها ب م ن ا س ب ة احتلال اليهود لفلسطين عام ثمانين واربعين تقع في مائتي بيت وتزيد وله غيرها من الكتب أ م ا عن شعره و, و, و أ د ب ي ا ت ه ف س ي أ ت ي معنا يعني شعر شعره وعذابه الفاظه توفي الشيخ رحمه الله في الثامن عشر من الحجة من سنة عشر سبع ولعله س ب ع ي ن و ث ا ا ث م مكة ئ ة وألف في ب د أداء مناسك ا ح ج و ل ل ع يصدق فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق ع ا د كما ولدته أ م ه فهو كما تعلمون الحج ي ن تقريبا ه ي ت في الرابع عشر من ذي الحجه و توفي في الثامن عشر من عشر يرحمه الحجة رحمة نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وصلى عليه في الحرم الشيخ ا ل إ م ا م ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ودفن في م ق ب ر ة العدل وقد وله أربعة, أولاد ثلاثة بنين أو اربعه بنين وثلاثه بنات و أ و ل ا د ه كلهم من المهتمين بالعلم ف و ل د ه أ ح م د أ س ت ا ذ ب ك ل ي ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في الرياض وولده طبعا دكتور طبعا وولده عبدالله أ ي ض ا رئيس مكتب الشيخ ب ن باز رحمه الله وولده عبدالرحمن مدرس بالمعاهد ا ل ع ل م ي ة وولده محمد يعمل في ر ئ ا س ة إ د ا ر ة البحوث ا ل ع ل م ي ة في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة وقد رثاه غير واحد بقصائد كثيره منها شيخه تلميذه زاهر بن عواظ ا ل أ ل م ع ي قوله لقد د و ى على المخلاف صوت نعى ن ح ر ي ر عالمها ا ل ه م ا م ة تفجعت الجنوب وسكنوها على بدر بها يمحو الظلام وذاعت في الدنى صيحات خطب فهزت من فجائعها الانامه أ م ه ن ج ا ل م ص نهايه أما منهج أما منهج ف في ذ ه ل ع ق د ة ف إ ن ر ج ل سلفي ينتهج نهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في تقريراته وفي مصادره وفي رجوعه إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة وتقريرات الصحابه ة والسلف الصالح ليس لم يمل إلى أ ل الكلام استدلاله استدلاله والسلف ل الصالح رحمه الله تعالى. ومن ذلك انه قال في سلم الوصول بل قولنا قول أ ئ م ة الهدى طوبى لمن بهدهم ي قد اهتدى وقوله في هذه الجوهرس كعلما ى س ي أ ت ي لنا نص آ ي ا ت الكتاب وما عن الرسول روى ا ل أ ث ب ا ت معتمد لنا نصوص الصحيحين اللذين ذ ي ن لها ا له عنها ندب الهوى إنا لها عبدوا ندب ه ذ منهج الشيخ رحمه الله تعالى في في تقريره ا ل ع ق ي د ة سواء هنا أ و في غير هذه ا ل ع ق ي د ة أ م ا ا ل ق ص ي د ة التي بين أ ي د ي ن ا فهي ق ص ي د ة د ا ل ي ة تقع في سته وتسعين و م ئ ت ي بيتا على البحر البسيط المتكون من مستفعل فاعل مستفعل فاعل موضوعاتها تناولت أ ه م موضوعات ا ل ع ق ي د ة من ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر و أ ي ض ا اشتملت على الرد على أ ه ل البدع كما ذكرنا في ب د ا ي ة الحال وممن عرف لنا عرف ا ل ق ص ي د ة بكلمات و ج ي الشيخ حافظ الشيخ زيد هادي ز ا حافظ المدخلي كتابه ت الحكم حافظ في بن و ج ه و د ه في ا ل د ع و ة ص ف ح حيث ة 58 قال ا ل ه ر ة ا ل ف ر ي د ة في تحقيق العقيده نظما وهي وإضاح والجماعة سلفا وخلفا والرد الواضح أيضا في أهل السنة سلفا الصريح البدع والزيغ والضلال من أصحاب العقائد الباطلة المنحرفة تحقيق عقيدة على أهل الباطلة من والنحل والمبادئ ا ل هذا د ا الظالمة م ة ه قول الشيخ زيد بن ه ا د ي المدخلي عند سرده لمؤلفات الشيخ رحمه الله فكان ذكر قبل هذه ا ل ق ص ي د ة سلم الوصول وذكر تعريفا به ثم قال ا ل ج و ه ر ة ا ل ف ر ي د ة في تحقيق ا ل ع ق ي د ة نظما وهي أ ي ض ا كما كان الحال ف ي المنظومة أ م ا اما منهج المؤلف فيها فقد اتبع ر ح منهجا ه الله م علميا حيث بوب حيث اتبع م ب د أ التبويب ق س م الى أ ب و ا ب ووحدات ف ب د أ ب ا ل خ ط ب ة ثم ذكر م ق د م ة في بيان خصائصها ومنهجه فيها والرد على أ ه ل البدع ثم قسم ا ل م ن ظ و م ة إ ل ى أ ب و ا ب م ت ع د د ة ب د أ ه ا ب أ ب و ا ب أ م و ر الدين وختمها بباب الشرع و أ ص و ل الفقه تحت عنوان كل باب يبدأ في الحديث يندرج الفرق المخالفة أهل السنة ويفندها ويرد عليها على ذلك في ذلك على كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول قالته الباحثة في الباب به بالقرآن وببكرة لمذهب كتب الباحثة مستدلاً معتمداً أمور أقوال أهل والأصول الفرق المخالفة صفحة الموضوع وما والسنة السنة قالته كتابها متعلقة على ذلك على ذلك على تحته عن من 28. اما المصادر التي اعتمد عليها فقد قالت نفس ا ل ب ا ح ث ة اعتمد على كتب ع د ي د ة من كتب ا ل ع ق ي د ة والحديث كتب والتفسير و ا ل أ ص و ل مثل فتاوى ابن ت ي م ي ة ومنهاج ا ل س ن ة و ش ف ا ء العليل والصواعق ا ل م ر س ل ة والكتب ا ل س ت ة وكتب المسانيد و ف ت ح الباري و ش ر ح النووي وتفسير ابن كثير وابن جرير وكتب ا ل أ ص و ل مثل الورقات والاحكام إ ح ك م في أصول ل ا إ وغيرها أما موقف المبتدع المؤلف من المبتدعه فيظهر ا ل ب ر ا ء ة المطلقه ة ي ظ ر البراءة ا ل من ط ل ق ة م البدع و أ ه ل ه ا ومما ولد سياتي فيقول في أ و ل هذه القصيده ة إني براء من يعني ن ووالديها الحيارة براء رحمه الأهواء وما ساء ما ولدوا يعني هو رحمه الله م ولدت هو ه ج نعم الشيخ ح احمد ف ظ جزاك الله、خير. الآن رأيته ما كتبت. بارك الله الشيخ كتبت خير رأيت أ النجمي رحمه الله والشيخ زيد بن ح ا ه بن هادي كله من تلاميذ الشيخ وانما أ ن ا اقتصرت على من ورد على ذهني لم, لم, لم, لم أ خ ص ص أ ح د ا ولم أ س ت ث ن ي احدا فالشيخ أحمد النجمي رحمه الله من أيضا. والشيخ زيد بن هادي من ت ل ايضا م ذ ه أ ي بل تلاميذه كثر تلاميذه كثر رحمه الله وهو مفخر والاتصال به عز ورفعه لانه ب ي ع ي ل أ ن الشيخ علم من أ ع ل ا م ا ل س ن ة أعلم ع من ل اما ل س ن ة أما هذه ا ل ق ص ي د ة ف أ ر و ي ه ا إ ج ا ز ة و ق ر ا ء ة ق ر ا ء ة على الشيخ حسن والراقي رحمه احفظه الله وهو وهو قراءها على الشيخ على علي الفيفي وهو ق ر أ ه ا ق ر ا ء ة تصحيح و إ م ل ا ء لنشرها على الشيخ حافظ ا ل ح ك م رحمه الله و أ ي ض ا أ ج ا ز ن ي بها الشيخ علي بن قاسم الفيفي إ ج ا ز ة ع ا م ة ضمن إ ج ا ز ت ه لي بمروياته التقديم فيه بالتعريف ا للشيخ ل ل فيه رحمه、الله. و بالتعريف ب ا ل م ن ظ و م ة والصحيح أ ن الكلام عن أ م ث ا ل هؤلاء الاعلام لا, لا, لا يجعل ا ل إ ن س ا ن إ ل ا مسارعا في طلب العلم إلا مخلصا س ا ا الطلب مجدا ر ع عمله في في م لله عز وجل فانظروا إلى هذا الرجل 35 سنة. لعل بعضنا بدأ طلب العلم بعد 35. نعم. لا سنة نعم إلى لعل طلب بعد بدأ إ ن م ا قرا أ ل ش ي خ الشيخ ل ل ه بي إنما ا قرأ م ن ظ و م ة سلم الوصول على الشيخ عبد العزيز الوشاح ل أ ن ه ق ر أ ه ا على ا ل ش ي خ طيب قلنا هذا امثال هذا الرجل يعني ع ج ي ب ة من عجائب الزمان على صغر سنه قلنا وله هذه الاثار فهذا كله ب ب ر ك ة إ خ ل ا ص ه نحسبه والله حسيبه وببركة توفيق وجل إخواني وجل وإن عون فأول وجل يكن للفتى اجتهاده فالإنسان يفعل بغير شيئا يقضي عليه اجتهاده فكل ما يسره الله الله لا الله ما ما الله له لم فكل يسره لهذا هو عز عز عز من الشيخ إنما هو من الله عز وجل من توفيقه له و من ت و ف ي ق ه له بأن جعله بأن بهمة ع ا ل ي ة ف ا ل ه م ة إ خ و ا ن ي تصل لصاحبها بعد توفيق الله عز وجل إ ل ى أ ع ل ى المراتب ولنا أ ي ض ا مثال آ خ ر على من صغر سنه وكثرت فوائده وهو امامنا الإمام النووي, رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله كان ايضا من ا ل ج ه ا ب ذ ة ومن صغار السن الذي توفي ا ل إ م ا م النووي رحمه الله عن خ م س ة واربعين س ن ة و أ ي ض ا من الذين ص غ ا السن ا ر ل توفوا من ايضا ل ذ ن توفوا أ ي الشيخ جمال الدين قاسمي صاحب التفسير وصاحب ك ث ي ر من الكتب توفي عن ت س ع ة واربعين عاما وكثير هم بل أ ل ف بعض العلماء كتابا فيمن توفي, في في توفي في سن الشباب ولذلك إ خ و ا ن ي بارك الله فيكم يعني صاحب ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة يصل الى مواصله ع ا ل ي ة ولذلك قال ف ي م ان روية أو فيما ق لي ة عن ا ل ش خ الحافظ ابن الجزري ح ر م همه الله ابن الجوزي أفول ابن الجوزي أفول ر ح الله كان يقول إن لي همة عالية لا ترضى بالدون إن لي همة عاليه ة لا بالدون لي ترضى إن م ة ع ا لا ي ة ل ترضى بالدون وحتى إ ن ه جمع ما يبري من أ ق ل ا م لما يبري القلم يجمع لما القلم البراية القلم يجمع يبري تبعث فجمعت ب ر ا ي ة قلمه طول حياته حتى إ ذ ا توفي رحمه م الله ج ع وسخنوا غ و ا س عليها الماء الذي الذي تم به ي ي ت غ س ل فكم هذه الكمية هذه ا ل تغسيله ي تحتاج ت إلى تغسيل نعم الذين ناتوا دون اسمع العلماء أ ر كم ا ل ك م ي ة التي يحتاجها ل ي ص خ ن و ا الماء حتى يتم غسل ذاك ا ل إ م ا م فهي هي يعني هي سبحان الله همم ه أ و ص ل ت ه م بعد توفيق الله عز وجل إ ل ى القمم فالناظر في تراجم هؤلاء العلماء لابد أ ن تتحرك عنده ا ل ه م قليلا فينظر في الكتب ويراجع ويبحث وينظر ويدرس ويصل إ ل ى ما وصلوا اليه ولعله بعد توفيق الله عز وجل له يبزهم ويتقدم عليهم و أ ي ض ا من الصغار الذين ماتوا صغارا الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقد مات ابن وثلاثين عاما لعلنا بن عمر رحمه تسعة عبد فقد نعم جزاك الله خيرا شيخنا. جزاكم الله خيرا اقول لعلنا إ نكتفي شاء الله ن بهذا القدر و ن ب د أ في شرح ا ل ق ص ي د ة ابتداء ب خ ط ب ة ا ل ع ق ي د ة في المجلس القادم ولكن من باب ب ر ك ة البدء أقرأ م م ن ظ و ت ه ا أ ق ر أ خطبتها من باب مقدمة ا ل ب ذ أو من باب ب ر ك ة ا ل ب ذ ء و إ ل ا فاننا سنشرحها ع في ش ر في ا ل أ س ب و ع القادم إ ن شاء الله في ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة والنصف بتوقيت م ك ة ا ل م ك ر م ة وعمان وفي والنصف بتوقيت إليه العقيدة يحصى يحيط الساعة التاسعة النصر قال رحمه الله بالإسناد الحمد لله لا ولا الأقلام لله له عدد خطبة به رحمه والمدد حمدا لربي كثيرا دائما أ ب د ا في السر والجهر في الدارين مسترد ملئ السماوات و ا ل أ ر ض ي ن اجمعها, أجمعها و م ل أ ما شاء بعد الواحد الصمد ثم ا ل ص ل ا ة على خير ا ل أ ن ا م رسول الله أ ح م د مع صحب به سعد و أ ه ل بيت النبي و ا ل آ ل ق ا ط ب ة والتابعين ا ل أ و ل ى للدين هم ع ب د والرسل أ ج م ع ه م والتابعين لهم من دون أ ن يعدلوا عما إ ل ي ه ه د و أ ز ك ى ص ل ا ة مع التسليم د ا ئ م ة ما إ ن لها أ ب د ا حد ولا أ م د وبعد ذي في اصول الدين ج و ه ر ة ف ر ي د ة ب س ن ة ت و ح ي د تتقد بشرح كل عرى ا ل إ س ل ا م ك ا ف ل ة ونقض كل الذي أ ع د ا ء ه عقد وما أ ب ر ئ نفسي من لوازمها والله واحمد الله منه العون والرشد والله أ س أ ل منه ر ح م ة وهدى فضلا وماليا الا الله مستند ي يا العالمين ن وعنا معهم ببنك ورحمتك وكرمك معهم رب العالمين أ ح ب ت ي من كان عنده سؤال ل م د ة خمس دقائق ف ل ي س أ ل و إ ل ا ف إ ن ن ا إ ن شاء الله نترك ا ل أ م ر وجزاكم الله خيرا وإياكم إن شاء الله اللهم صل وسلم و ع ل ي م م د و س ل ا م وفيكم بارك جزاكم الله خ ي ر جميعا طيب لعله لا يوجد أ س ئ ل ة وشيخ بأفوات و عندي لفزنات سؤال السنان كتاب ه فيكم طيب ل ح ظ ة شويه لا ة شوية س لا تكتبوا كثيرا حتى اعرف يا ن ي سؤال إذا سمعت كتاب ت د م اقرا م ا طيب ل ا س ا ل الثاني بارك ه ما ذكر, ذكر أن قدن له درسا في, في, في الساعة الثانية الساعة ظهر ب ت وكثير ق ي ت م ة قراءة رسائل السنة الصغيرة لإتمام رسائل لابد أن أضبط الفوت فهل عندما أضبط الفوت أن أ... الفوت أفضل ضبط الفوت مقدار الفوت إذا إذا ما من عندما مقدار من ومن بدأ أضبط أضبط ضبط ضبط أن يكون هون هون ك من العلماء يقول ق ر أ ت ا ل ك ت ا ب إ ل ا من ب ا ب كذا وكذا وبابي كذا كذا وكذا وفاتتني ورقة في كذا وفاتني حديث في كتاب كذا اما إذا لم, يعني اذا لم تستطع اذا لم تستطع فما ادري والله هو اذا دخلت عفوا اذا دخلت, دخلت لموقع ل الإعلان, الاعلان ستجد ماذا س ي ق ر أ ان شاء الله غدا اقول حتى لا اخ ل محمد صلاح اقول له اذا كان اذا كان إذا, كان اذا عرفت ا ل ف و ت فقيده و إ ن لم تعرفه فاكتب بافوات كثيره ة طيب ل أسئلة الشيخ نادر إحنا نتقدم عليك في هذه الإجابات أنا أتقدم بين يديك ولا لمثل ولكن الله عز وجل ابتلاكم أهلا بالشيخ وليد الخالد هناك غيرها هذه به نادر نحن نتقدم فعذرنا أنا بين ينبغي طبعا يديك يديك أتقدم أن في يتقدم بين عز شيخ وليد الخالدي حياك الله هاي ا خرج لا ش ي وليد خ ل انا عقيدي شيخ مو مقدم <تصفيق> ايه